119. أدع إلى رَبِّكَ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 110. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 119. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 110. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 111. إن الله مع الذين اتقوا